أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء أصبأ ثم شقنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبأ وعين بؤ وقضب وزيتنا ونخلاء وحدائق الباد وفاكهة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 وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة